أَثْنَى نَسَن نَزِدُهُ فِي جَاحُسْنَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَفُ ام يَقُولُونَ تَرَى اللَّهَ كَذِبًا تَأْيَشَ إِلَّا اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لذغوا في الأرض ولكن يُلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنْشِئُ بِهِ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَدُودُ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 فبما كتبت أيديكم ويحقوا عن كثير وما أنتم بمعجدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نطير